كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا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 بَطِشُ الْبَطْشَةُ الْكُبْرَى إِنَّمُ تَقْنِي مُنْ وَلَقَدْ فَتَنَّ قَبْلَهُمْ قَوْمًا فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدْوُوا إِلَيْهِ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ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 من أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناه بحور عين يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ووقاهم عذاب وزو العظيم وهو مجمل فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون